جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب اليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أقيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب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 فظفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن ما أبد يأذَّدُ إِنَّ جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى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 ذانك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أَمْ نجعل المتقين كالفجار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 وَإِنَّ لَهُ عِمْدَنَا لَزُنْفَ وَحُصْنَ مَأْبِنٍ وَذَكُرَ عَبَدَنَا أَيُوبَ إِبْنَ دَارَ رَبّهُ أَنّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعْدٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ يَدَكَ ضِغْثًا صَبْرًا بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما آب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب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 وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وآخر مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتمه لنا فبأس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتتخذناهم سخرياً أمزاقت عنهم الأبوصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد وما من إله إلا الله الواحد القهار